قال الذين يظنون أنهم ملوك الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجال قالوا رب